اثن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم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 وقال الله إني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم, وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوح الظن مما ذكروا به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 فَصَارُوا نَاَخُذْنَامِي ثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 قد مِنَ من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات كُنتَ النور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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَمْبِيَاءٌ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وآتاكم, وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا بخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم ويأخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا قاعدون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 لئن بسطت إلي يبك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني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 فالرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم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 ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين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 وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 لكل جعلنا منكم شفعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون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 من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاشقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟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 وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفَّرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وَلَن تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو تحرير رقبهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد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 وَنَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا الْكَعْبَةَ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 جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بَيْتًا حَرَامًا قِيَامًا مِنَ النَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ والقلائد ذَلِكَ ذَلِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ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 يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان فواعد منكم او اخران او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران, فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتي